بوك تو سيدم سبعة سبعة برويدي الأعداد الأعداد ياس برويام أنا أعد أنا أعد إيدن دва، واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. ياس دو أعد حتى ثلاثة. انا أعد حتى ثلاثة. ياس برويم بناطمو. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. تيترى بيت أربعة خمسة ستة أربعة خمسة ستة. سبعة،, سبعة ثمانية تسعة ياس <تصفيق> برويم. أنا أعد. أنا أعد. تي <تصفيق> بروش. أنت تعود. أنت تعدين. تعدين. توي بروي. هو يعود. <تصفيق> هو يعود. واحد الأول واحد الأول دوا فتوري اثنان الثاني اثنان الثاني تري تريتي ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث جتري чет أربعة الرابع أربعة الرابع خمسة الخامس خمسة الخامس شيست السادس ستة السادس سيدم سيدمي سبعة السابع سبعة السابع أوسم أوسمي الفامن ثمانية الثامن ثمانية الثامن ديوت ديوتي تسعة التاسع تسعة التاسع